قال المنأ من قومي إنما لنا راك في ظلال المبين قال يا قوم ليس في ظلالت ولكن في رسول من رب العالمين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 فَرَا نكُم وَاذكُروا لعلكم ترحمون فكذبوه فان جاءنا الذين معه في فلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنه كانوا قوما عمين وإلا عاد أخاؤهم هذا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أ تفتقون